قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء أ ن سبب كفر بني آ د م وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أ ه ل الكتاب لا تغلو ا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا ت ض ر ن آ ل ه ت ك م ولا ت ض ر ن ودا ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال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 ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم ا ل أ م د فعبدوهم وعن عمر رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى بن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أ خ ر ج ا ه وقال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ي ا ك م والغلو ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال هذك المتنطعون قالها ثلاثة. بسم الله لله آله وصحبه هذا المتنطعون ثلاثا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا على وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب بسم محمد أجمعين ولمسلم رب بيّن أشرف فيه المؤلف أ ن سبب كفر بني آ د م وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين والغلو معناه م ج ا و ز ة الحد أ ي أ ن الله عز وجل إ ذ ا حد حدا لعبده فعليه أ ن يقف عند ذلك الحد و كذلك إ ذ ا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فلا يجوز لمسلم أ ن يتجاوزه ثم أ و ر د هذه ا ل آ ي ة ل أ ه لا ل ك تغلوا ا لا ب ت في دينكم و أ ه ل الكتاب هم النصارى واليهود وقد غلوا في دينهم ف إ ن النصارى قالوا عن عيسى إ ن ه ابن الله وثالث ث ل ا ث ة وهذا غلو ن منهم وتجاوز للحد فعيسى رسول من الله عز وجل وهو عبد من عباد الله ولذلك أ ن ط ق ه الله عز وجل وهو في المهد قال إ ن ي عبد الله ف أ و ل ئ ك غلوا وتجاوزوا الحد ل أ ن ه ا كانت عندهم ش ب ه ة لبس بها عليهم الشيطان ل أ ن ا ل ع ا د ة جرت أ ن الولد لا بد أ ن يكون من أ ب و أ م و ق د ر ة الله عز وجل بينت في الخلق على أ ن ه يخلق ما ي شاء متى شاء وكيف شاء فقد خلق آ د م لا من ذكر ولا من أ ن ث ى خلقه من طين ثم قال له كن فيكون فكان نفخ فيه من روحه و قال له كن فكان وكذلك خلق حواء من ضلع آ د م يعني من ذكر بلا أ ن ث ى ثم خلق ب ق ي ة المخلوقات من ذكر و أ ن ث ى أ ي ب ق ي ة ا ل إ ن س من ذكر و أ ن ث ى إ ذ ن ق د ر ة الله عز و جل فوق كل شيء عيسى عليه السلام أ م ه مريم نذرت أ م ه كما في س و ر ة آ ل عمران نذرت أ ن م ا في بطنها يكون عبدا خالصا لله عز و جل ل خ د م ة بيت المقدس فلما ولدت ولدتها انثى قال فربي إ ن ي وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت و ليست ذكرك ا ل أ ن ث ى و إ ن ي سميتها مريم هذه مريم صارت في هذا المسجد بيت المقدس ع ا ب د ة م ت ن س ك ة ثم أ ر ا د الله عز وجل أ ن يوجد هذا الرسول بهذه ا ل ص و ر ة التي هي من آ ي ا ت الله عز وجل وقدرته فحينما انتبذت من أ ه ل ي ه مكانا شرقيه خرجت من المسجد ثم جاءها الملك وتصور لها ب ص و ر ة الرجل و ا س ت ع ا د ت بالله منه فقال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ل أ ه ب لك غلاما زكيا قالت أ ن يكون لي غلام ولم يمشسني بشر ل أ ن ا ل ع ا د ة جرت على أ ن المولود لا يكون إ ل ا إ ذ ا اتصل الذكر ب ا ل أ ن ث ى ف أ خ ب ر ه ا أ ن هذا أ م ر من الله عز وجل فنفخ في جيب درعها ثم جاء هذا المولود وكانت تحت تلك ا ل ش ج ر ة التي هي ا ل ن خ ل ة و ن ا د ه من تحتها أ ل ا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجدع النخله تساقط عليك رطبا ج ن ي ة فالشاهد أ ن ه ا آ ت ت بذلك الطفل تحمله إ ل ى قومها فقال يا مريم لقد جئت شيئا ر ي ا ما كان أ ب و ك من ر ا س و ي ن وما كانت أ م ك بقيه غ ي ي ا و ل ل هذه س ت من عادة أ ل أهل, بيتك أهل بيتك كلهم بيتك بيتك أطهار لا يقربون مثل هذا العمل ومن أ ي ن أ ن ت جيت بهذا المولود الله عز وجل قد أ و ح ى إ ل ي ه ا الا تكلم أ ح د ا و أ ن تقول أن للرحمن صوما الصوم على الامساك م ك فلا اليوم ن ي ة ثم أ ش ر ت إليه قالت يسألوه الطفل هذا الرضيع هذا قالوا ي في المهدي صبية ما أجرت العادة أن هذا الطفل يتحدث وينطق ويتكلم في ف الطفل نسأل المكان أن أجرت العادة ما هذا العمر هذه ق ا ل إ ن ي عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا اينما كنت و أ و ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر اي ل آ ان ت التي ا آله هي في سورة ر ع م أي أن الله عز وجل أ ن ط ق ه من أ و ل ل ح ظ ة ب أ ن ه عبد لله عز وجل إني عبد ا ل ل هنا آ ت ا ي ل ك ت افترقت ب النبي وجعلني هنا اليهود والنصارى وكلهم من أ ه ل الكتاب في عيسى فالنصارى غلوا فيه فقالوا إ ن ه ابن الله ل أ ن ه ما كان هناك لمريم زوج وولد بهذه ا ل ص و ر ة واليهود رموا أ م ه بالزنا فقالوا إ ن ه ا جانيه ثم صمموا على قتله وعملوا تلك ا ل م ؤ ا م ر ة على قتله والحديث عنها يطول ولكن ا ل ق ص ة أ ن ه م اجتمعوا لقتله و أ ر ا د و ا أ ن يقتلوه ثم دخل من يكون معهم من أ ج ل أ ن يخرجه و يدلهم عليه ف أ ل ق ى الله شبهه عليه شبه عيسى ثم عيسى فتحت له ف ت ح ة من البيت الذي هو فيه وعرج به إلى رفع الى س م ا رفع إ ل السماء فصار هذا الرجل الذي كان يدل عليه حينما شاهده و قالوا هذا هو عيسى فقتلوه وصلبه و و لهذا قال الله عز و جل و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم فعيسى عليه السلام رفع إ ل ى السماء و سينزل في اخر الزمان حاكما ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه و سلم لا ينزل نبيا ب ش ر ي ع ة و إ ن م ا ينزل واحد من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول ل أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله و ك ل م ة القاهل مريم وروح منه فهم قالوا هذا القول غلوا ثم كفروا بذلك القول ل أ ن الله قال لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد والنصارى كفروا بهذه ا ل ع ق ي د ة ا ل ف ا س د ة حيث ادعوا على أ ن عيسى ب ن الله عز وجل و أ ن ه ثالث ث ل ا ث ة فالشاهد أ ن هذه ا ل آ ي ة تنهى عن الغلو في الدين و أ ن ا ل إ ن س ا ن يجب عليها ان يقف عند الحد الذي حده الله عز وجل أ و حده ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التجاوز عن ذلك و إ ن م ا المسلم مقتدي وتابع لرسول ه صلى الله عليه وسلم فكل ما أ م ر به يقف عنده وكل ما نهاه عنه ينتهي عنه ثم أ و ر د هذا الحديث وهو صحيح البخاري وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا ش و ا ع ولا ي غ و ث ولا يعوق ولا ي س ر ع ى و د ا ظ ل كثيرا هذه ا ل آ ي ة كما تعرفون انها في س و ر ة نوح و أ ن نوح عليه السلام أ ر س ل ه الله عز وجل إ ل ى قومه ولبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما يدعوهم إ ل ى توحيد الله ولكنهم طغوا وبغوا وتمردوا ولم يستجيبوا له حتى أ ن ه م حينما يدعوهم يضعون ا ص ب ع في أ ذ ا ن ه م و ي س ت ر ش و ن ثيابهم حتى لا يسمعوا منه صبر عليهم هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة حتى جاء أ م ر الله هذه الأمة التي أ غ ر ك ه ا الله عز وجل كانوا يعبدون ا ل أ و ث ا ن كيف كانت عباد ة تلك ا ل أ و ث ا ن ودا و س و ا ع ويغوث ويعوق ونفره ذ هذه أسماء رجال صالحين ه أ س م ا ء رجال صالحين ماتوا فلما ماتوا أ و ح ى الشيطان إ ل ى الناس يعني و س و س لهم وقال اجعلوا لهم تماثيل على صورهم وكل تمثال يسمى باسم صاحبه ودا و س و ا ع ويغوث ويعوق ونثره تماثيل م ن ص و ب ة قال لهم إ ذ ا ر أ ي ت م و ه م تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله ما قالهم اعبدوهم من دون الله لئلا وقال اعبدهم ما يقبلون منه هذا إ ب ل ي س نفسه طويل في ا ل س ي ا س ة س ي ا س ة ب ع ي د ة المدى فقال بس أ ن ص ب و ا هذه التماثيل لهم و أ ن ت م إ ذ ا ر أ ي ت م ه م تذكرتم أ ن ه م رجال صالحين يعبدون الله فتعبدون الله هذا ا ل أ س ل و ب الشيطاني دول الاستعمار تتبعه بريطاني الاستعمار كله. ما الناس نصارى؟ أبدا يقبل الاستعمارة نصارى الرجل النصرانية يفعل الذي يفهم العالم ما الناس الإسلام ما كونه لأن من كله العام لو قلت له نصراني يمكن يقاتلك م ا يقبل هذا الكلام فهم لما استعمروا البلاد كلها إ ل ا ما شاء الله ما قالوا للناس كونوا نصارى ونبغيكم على ملتنا ل أ ن ه م يعرفون شياطين مثل الشيطان اللي رسمهم هذه ا ل خ ط ة قالوا على ب س د نريد نقدمكم ونعلمكم ونعلم أ ب ن ا ئ ك م فتحوا المدارس و أ ص ل ح و ا المناهج و ا ل آ ن يريدون يغيرون مناهج المسلمين ن ا ل آ يعني على الخطه ا ل ق د ي م ة فهم عملوا المناهج ف ت ح و ا المدارس من ا ل ر و ض ة إ ل ى ا ل ج ا م ع ة بحيث أ ن الطالب لا ي ق ر أ ولا يسمع من المدرس ولا يشاهد إ ذ ا كانت هناك ش ا ش ة إ ل ا ما يريد المستعمر ا س ت م ر و ا على هذا المنهج يمكن اربع وعشرين س ن ة خ م س وعشرين س ن ة يتخرج الطالب ل أ ن الطالب الذي يدخل عمره, عمره ست سنوات بل هم ي أ خ ذ و ن ه م من ا ل ر و ض ة وعدهم أ ط ف ا ل ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة يستمر إ ل ى أ ن يكمل دراسته فيخرج أ و يتخرج على هذا المنهج هذه س ي ا س ة الاستعمار و ا ل آ ن يريدون ا ل م س ل م ي ن في العالم يبدلون مناهجهم من أ ج ل أ ن يخرجوا جيلا على ذلك المنهج هم ينتظرون الان آ ن يعني ل آ حتى لو عملت المناهج ا ل آ ن ما احد م ت أ ث ر فيها الكبار الموجودين لكن المطلوب من الصغار, الصغار الذين ي ن ش ؤ و ن على هذه ا ل ف ك ر ة يتخرج عمر ه 24 س ن ة 25 س ن ة خالص على نفس المنهج اولئك لما خرجوهم على ذلك المنهج اختاروا النوابغ منهم من الطلاب و أ ر س ل ه م لبلادهم ودرسوهم ورجعوا يحملون ش ه ا د ة ا ل د ك ت و ر ة في جميع أ ن و ا ع العلوم ثم لما رجعوا مكنوهم من بلادهم وقالوا لهم نحن نريد أ ن نحرركم خلاص نحن نرجع وهذا على ما جاء في حديث حذيفه رضي الله عنه حينما كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان ي س أ ل ه عن الشر مخافه ة أن يقع ي ف يسأله عن الشر مخافة ان يقع فيه فقال نحن كنا في كفر في ج ا ه ل ي ة ونحن ا ل آ ن جاء الله لنا بهذا الخير ا ل ل ي هو ا ل إ س ل ا م فهل بعد هذا الخير من شر قال, بعد قال نعم ولكن فيه دخن يعني ما هو صافي قال وما دخنه قال أ ن ا س من أ ب ن ا ء جلدتنا يتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا تعرف منهم وتنكر يعني عندهم شيء طيب وشيء تنكره لكن من أ ب ن ا ء جلدتنا يتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا ماذا قال هؤلاء قالوا لابائهم وللعوام أ ن ت م لا تعرفون شيئا يتكلمون ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بلغتهم سواء ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة او ب أ ي لغه من اللغات ا ل أ خ ر ى البلاد التي استعملت كلها على هذا المنهج يقولون نحن نعرف مصالح بلدنا ونتم ع ر ف ما ح ت ت ا ا إليها ج و أ ن لا تعرفون شيئا إ ب ل ي س هذا هو الذي خطط له هذا التخطيط ننظر كيف قال لقوم نوح أ ن ص ب و ا هذه التماثيل لهؤلاء حتى أ ن ك م تتذكرون كلما شاهدتموهم اقبلتم على ا ل ع ب ا د ة صلاه وصوم وخير وكل شيء حتى هلك ذاك الجيل كله قال هذه اسوا رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا يعني الجيل هلك كله الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل الكبار الذين يعرفون لماذا ن ص ب ت ه ونصبت من اجل ان يتذكروا بهم فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد يعني في تلك ا ل ف ت ر ة لم تعبد ل أ ن الموجودين كلهم يعرفون أ ن ه ا نصبت من أ ج ل التذكر حتى إ ذ ا هلك أ و ل ئ ك هلك كلهم ونسي العلم عبدت عبدت نصبت كيف جاء جاءهم الشيطان وأوحى إلى هؤلاء الذرية الذين لا يعرفون لماذا نصبت قال إلى وأوحى إن لهم آباكم ونستنصروا فتنصرهم اذا ت أ خ ر المطر ج ا ء و ا واستغاثوا بها فينزل عليهم المطر إ ذ ا كان هناك إ ن س ا ن مريض ي أ ت و ن إ ل ي ه ا ويستغيثون بها فيشفى المريض فعبدوها من دون الله هذا هو السبب في ك ف ر بني آ د م أ ي في قوم نوح ل أ ن الذين كانوا قبل نوح كانوا كلهم على الإسلام على وفي زمن نوح حدث ما حدث ل أ ن ه هو أ و ل رسول أ ر س ل بعد آ د م عليه السلام فالشاهد أ ن ا ل خ ط ة التي عملت هي هذه هذا العمل هو تحذير للمسلمين من التعلق بالصالحين بهذه ا ل ص و ر ة فالصالحون عملهم ل أ ن ف س ه م وعليك أ ن تقتدي بهم لكن ت أ ت ي تدعوهم من دون الله تستغيث بهم ترجوهم تخافهم تطلب منهم ا لا يطلب الا من الله فهذا شرك بالله عز وجل فهذه ا ل ق ص ة ا ل و ا ض ح ة وهي في كتاب الله عز وجل عز وفي صحيح البخاري تبين أ ن ا ل ع ب ا د ة هي خ ا ل ص ة لله عز وجل ولا يجوز ل أ ح د أ ن يشرك مع الله غيره من المخلوقين جميعا وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم ا ل أ م د فعبدوهم وعن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما رات النصارى بن م ر ي م إ ن م ا أ ن ا عبد ي ق و ل عبد الله ورسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو الذي أ و ق ع من كان قبلنا في الشرك بالله عز وجل فيقول أ ن ا عبد ورسول فلا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم قالوا أ ن عيسى ب ن الله و أ ن ه ثالث و ث ل ا ث ة ثم ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة هي أ ع ظ م شرف للعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الخلق ي م ي ع ا ب م ا ذ ا خاطبه الله عز وجل في أ ش ر ف المقامات خاطبه ل ي ل ة الاسراء والمعراج ماذا قال الله عز وجل قال سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ولهذا ا ل رسل و يقول أ ن ا عبد عبد لله عز وجل ع ب و د ي ة خ ا ل ص ة لله عز وجل لا ش ر ا ك ة فيها ل أ ح د ثم خاطبه أ ي ض ا حينما أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ف ا ل ع ب و د ي ة هي شرف فالله عز وجل خاطبه في أ ش ر ف المقامات حينما أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن و حينما عرج به إ ل ى السماوات ا ل ع ل ا ليفرض عليه الصلوات في تلك الامه في السماوات ا ل ع ل ا ل أ ه م ي ت ه ا و عظمتها في ح ي ا ة المسلم إ ذ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نهى عن الغلو من أ ج ل أ ن لا يقع الناس فيما وقع فيه من قبلهم من النصارى و غيرهم فيجب على المسلم أ ن يعطي كل ذي حق حق فلا يجوز الجفاء الذي يحدث من بعض الناس لاولياء أ و ل ي الله الصالحين أ الله الصالحين لهم حق لكن ما هو حقهم هل حقهم تعبدهم تدعوهم من دون الله لا حاشا وكلا هذا لا يجوز و إ ن م ا حقهم أ ن تحترمهم وتدعو لهم وتقتدي بهم وكذلك ا ل أ ن ب ي ا ء لهم حق هو توقيرهم وتعظيمهم ل أ ن الله عز وجل أ م ر بذلك ب ت ع ز ر و ه وتوقروه فيجب على المسلم أ ن يعطي كل ذي حق حقه أ م ا الذين تجاوزوا في الصالحين عبدوهم من دون الله ا د ع و ا ل ه م ا ل ع ص م ة فهذا هو الغلط وهذا هو ا ل خ ط أ وهذا الدين دين وسط وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسول عليكم شهيدا وسط في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم في أ خ ل ا ق ه م هذه أ خ ل ا ق المسلمين لا إ ف ر ا ط ولا تفريط اليهود فرطوا قتلوا ا ل أ ن ب ي ا ء إ ذ ا قرات في كتاب الله تجد أ ن ه م قتلوا ا ل أ ن ب ي ا ء مع أ ن ه م أ ي ض ا شاركوا النصارى في قولهم عزيرا ابن الله وتجد النصارى غلوا اما الدين ا ل إ س ل ا م ي فجاء بالمنهج الوسط نؤمن بالرسل جميعا بالرسل هذه عقيده المسلمين يؤمنون بجميع الرسل أ ن الله عز وجل أ ر س ل رسلا ويؤمنون بجميع الكتب أ ن الله أ ن ز ل كتبا ي ؤ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله و ل و ب ا ل آ خ ر هذه عقيده المسلمين أ م ا النصارى فقالوا في عيسى عليه السلام حتى جعله ابن الله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم واليهود قتلوا ا ل أ ن ب ي ا ء وعملوا فيهم ما عملوا ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ئ ه م يعرفونه أ ن ه رسول الله و أ ن ه ر س و ل الذي أ ر س ل ل ل ب ش ر ي ة كلها و كفروا به عن علم كما قاله ا ل ل تبارك وتعالى في آ ي ا ت ك ث ي ر ة يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ئ ه م يعني م ع ر ف ة خ ا ص ة ليس فيها شبهه ف ا ل إ ن س ا ن لا يشك في ابنه ي ع ر ف م ع ر ف ة خ ا ص ة فيقول هؤلاء يعرفون ان م ح م د صلى الله عليه وسلم هو المبعوث هو المبشر به في ا ل ت و ر ا ة والانجيل وانه رسول للعالمين جميعا كما قال الله عز وجل وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله, إليكم جميعا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال الله عز وجل وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء و رسول إ ل ى البشريه كلها اهل الكتاب و غيرهم و ان من ادرك رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينجيه الا ان يؤمن به و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ما نسمعه من تقارب الاديان و الصلح بين الاديان ليس هناك دين صحيح غير الدين الاسلامي و لكن تلك الاديان الشريعه الاسلاميه و رسول الله صلى الله عليه و سلم بين في جهاده وبين الله في كتابه أ ن أ ه ل الكتاب إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يبقوا على دينهم ي ب ق و ن ي ب ق و ن على د ي ي ن ه م و د ف ع و ن الجزيه حينما كان الجهاد في سبيل الله وحينما كان المسلمون يجاهدون س ت ط ي ع و ن الجهاد الشرعي العمل هذا الذي جهاده بجهاد هذا إفساد ليس يسمونه يعني تدمير الممتلكات وقتل الناس و تفجير الانسان نفسه في الناس في المسلمين و ف ي المسامنين هذا ما يسمى جهاد و يجب على كل مسلم أ ن ي ت ف ط ل لهذا أ س أ ل أ ي جهاد عند إ ن س ا ن يريد أ ن يقول كما يدعي يقيم ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة ي أ خ ذ متفجرات و أ س ل ح ه من ا ل أ ن و ا ع ا ل م خ ت ل ف ة و ياتي بها الى ا ل ك ع ب ة و يدخلها الى مكه ذ هذا هذا؟ انتم أ حجاج بيت الله من ا ل آ ف ا ق تعرفون الجهاد في سبيل الله هل المكه الان تحتاج الى جهاد الجهاد لما كانت على الكفر فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وأصبح الدار الإسلام وما ا الدار ا ص ب ح ل ل إ س و م زالت دار ا ل إ س ل ا م وستبقى إ ن شاء الله إ ل ى ا ندخل ه ا ل أ ر ب ا ن عليها فالتفسير لهذا الجهاد بهذه ا ل أ س ا ل ي ب والمحرضون الذين يحرضون هؤلاء المساكين ويشترونهم ويدفعون لهم ما يدفعون ويقول لهم أ م ا م ك م ا ل ج ن ة فجر نفسك في هذه العماره ا ل س ك ن ي ة في هؤلاء المجموعه و ا ل ج ن ة امامك وهم يعلمون أ ن ه م كاذبون لو كانوا صادقين ك ا ن ج ا فجروا انفسهم ودخلوا ا ل ج ن ة هؤلاء الذين يحرضونهم ويصدرون لهم الفتاوى في ا ل إ ن ت ر ن ت وغير ذلك وفي القنوات الفضائيه ة ؤ ل على البقية الباقية الدين الإسلامي ولكن الله عز وجل ا كاذبون إنما يقضوا هذا ء يريدون وعد من قد عز أ ن ه ا لا تزال ط ا ئ ف ة على ا ل ح ق ظ ا ه ر ة م ن ص و ر ة إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها فربنا عز وجل سيعيد كيدهم في نحورهم والبلاد ا ل إ س ل ا م ي ة ما فيها جهاد على المسلمين والجهاد له شروطه ف إ ذ ا توفرت الشروط عند المسلمين ل ه م أ ن ي ج ا ه د و يأتون يقتلون ا أما المسلمين أن ا ل م ص ط ض ع ف ي ن المساكين فهذا لا يسمى جهاد و إ ن م ا هذا ح ق ي ق ة أ ن يسمى إ ف س ا د هذا إ ف س ا د لا شك فيه نرجو الله عز وجل لهم ا ل ه د ا ي ة والتوفيق و أ ن يعودوا إ ل ى رشدهم و أ ن ل ا يغتروا بمن يخدعهم بمثل هذه ا ل أ ع م ا ل التي يقولها لهم و ي س ل ه ا لهم عبر هذه الوسائل التي هي فيها خير وشرها أ ك ث ر من خيرها وفي الحديث أ ي ض ا وقال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم إياكم وسلم الغلوء فانما أ هلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن بن مسعود ل ان ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا اذا الغلو الذي حذر منه الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع في امته وقد ك ر ن ا لكم هذا المثال الذي هو في رمي الجمرات فالرسول عليه الصلاه والسلام اخذ سبع حصيات صغيره ورفعها للناس وقال اياكم الغلو ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو كما تسمعون في هذا الحديث الناس ماذا يصنعون ا ل آ ن بدل الحصى الصغير ي أ خ ذ الحجر الكبير ويرمي به حتى اما ي ف ق ع عن انسان ي م او ا ل يشج ه حجه لأنه في ر ا ل الذي م ف يشجه يدفع ي ه لكنه و يسال يظن أ ن عليه شيء ما دام أ ص ي ب في ر أ س ه و طلع منه الدم هل عليه شيء ولا لا شيء عليه يقول أ ن ت احتسب و م ا ي و ر على مثل ما أ ص ا ب ك من هؤلاء الذين غلوا في دين الله و خالفوا أ م ر رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ خ و ة على المسلم أ ن ي ح ر ص على عقيدته و أ نتجنب الغلو و أ ن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم فالله عز و جل أ ك م ل دينه في يوم عرفه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ن نعمتي ت عليكم و رضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا و رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغ البلاغ المبين فليس على المسلم إ ل ا ا ل م ت ا ب ع ة الدين ليس في ح ا ج ة إ ل ى ز ي ا د ة الدين كامل ب ن ص ا ل آ ي ة ما على المسلم إ ل ا أ ن يتابع رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا كان لا يعلم ي س أ ل ل أ ن الله يقول ي س أ ل و اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون فعلينا ان نتمسك بكتاب ربنا ن وسنة ن ا ب ي و نعود إ ل ى مسائل الحج و ا ل ز ي ا ر ة أ ي ض ا وعند ا ل أ خ و ر ق ة كتبها الشيخ ب ن ع ث ي م ي ن رحمه الله في الحث على العمل في العشر ا ل أ و ا ئ ل من دشه ل ل ح ج ة ل أ ن في صحيح البخاري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ح ب العمل إ ل ى الله عز وجل في هذه ا ل أ ي ا م يعني أ ي ا م العشر و أ ن العمل فيها أ ف ض ل حتى من الجهاد في سبيل الله فلما قاله السائل عن الجهاد قال إ ل ا رجل خرج بماله و نفسه في سبيل الله و لم يرجع من ذلك بشيء فالعمل في هذه العشر ا ل أ و ا ئ ل من شر ا ل ح ج يعني عمل طيب محبوب إ ل ى الله عز و جل و رسول الله صلى الله عليه و سلم ح ت ى على ذلك و أ خ ب ر بالصوم فيه والصدقات والاعمال ا ل ص ا ل ح ة فهنا ورقه يرغب أ ن ي ق ر أ ه ا عليكم حتى تستفيدوا منها ثم نعود إلى الى أ س ئ ل قال الشيخ الإمام محمد بن صالح رحمه الله ل ة نعم بن بيعثيمين ع محمد رحمه ا ت ا ل ح م د لله رب ا ل ل والصلاة ل ع ا ا م ي ن و س ل ا م ع ل ى صلى سيد المرسلين ا ل ل ه عليه وبعد وآله وسلم وبعد فإن من فضل من الله وقد م مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح ومن هذه المواسم ن أن الصالحين يستكثرون ت ه لعباده فيها هذه جعل الحجة عشر الصالح و ذي ورد في فضلها أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة منها قال تعالى والفجر وليال عشر قال ابن كثير رحمه الله تعالى المراد بها الحجة عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن س ل ب ي ر ومجاهد وغيرهم وعن ابن عباس رضي الله ت عنهما ا ل ى ع قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما العمل في أ ي ا م أ ف ض ل في هذه ا ل ع ش ر ة قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إ ل ا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أ ي ا م معلومات قال ابن عباس وابن ك ث ي ر يعني أ ي ا م العشر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما من أ ي ا م أ ع ظ م عند الله سبحانه ولا أ ح ب إ ل ي ه العمل فيهن من هذه ا ل أ ي ا م العشر ف أ ك ث ر و ا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه ا ل ت ب ر ا ن ي في المعجم الكبير وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إ ذ ا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه أ خ ر ج ه الدارمي قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر أ ن السبب في امتياز عشر ذي ا ل ح ج ة ب م ك ا ن اجتماع أ م ه ا ت ا ل ع ب ا د ة فيه وهي ا ل ص ل ا ة والصيام والصدقه والحج ولا ي أ ت ي ذلك في غيره ما يستحب في هذه ا ل أ ي ا م أ و ل ا ا ل ص ل ا ة يستحب ا ل ت ب ك ي ر إ ل ى الفرائض و ا ل إ ك ث ا ر من النوافل ف إ ن ه ا من أ ف ض ل القربات روى ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول عليك ب ك ث ر ة السجود لله ف إ ن ك لا تسجد لله س ج د ة إ ل ا رفعك إ ل ي ه بها د ر ج ة وحط عنك بها خ ط ي ئ ة رواه مسلم وهذا في كل وقت سمعني هذا الحديث والحث عن العمل عن العشرة الحديث هذا هذه والحث في و أ ن العمل فيها أ ف ض ل من الجهاد في سبيل الله إ ل ا رجل خرج بماله و نفسه و لم يرجع من ذلك بشيء فعلى المسلم أ ن ي ق ت ن م هذه المواسم ل أ ن الله عز و جل يسر لعباده هذه المواسم و خالف ا ل ع ب ا د ة فيها فما أ ن انتهى شهر رمضان الذي فيه الصوم و فيه قول الرسول عليه الصلاه و السلام من صام رمضان إ ي م ا ن ا و احتسابا غير لما تقدم من ذنبه و ما ت أ خ ر له ما تقدم من ذنبه وكذلك في رمضان ليله القدر افضل ل أ من الف شهر اي العباده فيها افضل من العبادة في الف شهر فيما سواها انتهى هذا الشهر ثم جاء بعده رمضان جاء بعده اشهر الحج ست شوال من صام كانما صام الدهر ثم بعد ذلك جاءت مواسم الحج كل هذا ان الانسان المطلوب منه ان يجتهد في هذه المواسم لكن إ ذ ا فاته موسم وقصر فيه فله أ ن يستدرك في الموسم ا ل آ خ ر فيجب على المسلم ويحرص كل الحرص على أ ن يستفيد من هذه ا ل أ ي ا م ا ل ف ا ض ل ة لا سيما هذه ا ل أ ي ا م ا ل ف ا ض ل ة و أ ن ت م في ا ل أ م ا ك ن ا ل م ق د س ة في م ك ة ا ل م ك ر م ة و هذه ا ل أ ي ا م العشر فيها اليوم التاسع إ ل ا هو يوم الحج الذي يتجلى الله عز و جل فيه لعباده ويقول هؤلاء ع ب اتوني د ي أ شعثا غبرا ماذا يريدون ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم فالعمل في هذه ا ل أ ي ا م من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أ ن يجتهد في ا ل ص ل ا ة و ا ل ص د ق ة والذكر لله عز وجل ل أ ن هذا يسجل له في صحيح حسناته